بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر، فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماوات حبك انكم لفي قول مختلف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 وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَضُّهُمْ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنقُصُونَ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 فأوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلان عليم فأقبلت امرأته في ثروة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مَلِينٌ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تدرون من شيء اتت عليه الا جعلته تروا مين وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حجا حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وصيرين وقوم نوح انقبل انهم ان كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعلم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَذَرْنُ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً أُخْرَى إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ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 اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَادُونَ